كذلك يُفْكُّ الَّذِينَ كَانُوا فِي آيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ مِنَ 113. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين 114. هو الحي لا إله إلا هو فدعوه مخلصين له الدين 115. الحمد لله رب العالمين